لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم, فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر روخ الرحيم الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم اننا نحن, نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وانثارهم وكل شيء امام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث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 كم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ والمبين قالوا إننا تغيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجع لئن لم تنتهوا لنرجع ولا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 هم مهتزون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر إن يردني الرحمن صحة واحدة فإذا خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون الأرض من أنفسهم ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلق منه. وقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار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 فلا صريق لهم وإن نشأ نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَاتِ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَفْقُرُ مِمَّا رَزَقَكُمْ وَمَنْ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 تَنْتَؤُخُهُمْ وَهُمْ يَخَصٌّ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَتَهُ وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُ المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم مُتَّكِئُونَ لهم فيها فَاكهَةٌ ولهم ما يَدَّعُونَ سَلَامٌ قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني تعبدوا الشيطان إنه لكم عذو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ الْجَنَّةُ الَّتِي كُنْتُمْ تُمْتَ تبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننك يَخُفُّ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ من بغيلا إِلَّا كان حيا ويحق القول على الكافرين يتخذون من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم, لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقول إنا نعلم ما قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرض وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم The